الحمد لله الحمد لله يوم الذي لا يموت ذي الملك والعزه والجبروت أحمد ربي واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا الله لا. القاهر فوق عباده يفعَلُّوا ويحكُمُ ما يُريد وأشهدُ أنَّ ندَنا محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم صَلِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ المُجتبَى آله وصحبِه الحُنَفاء أما تقُّ الله تعالى بطلَبِ رِضوانِه والبُعد عن عصيانِه فتقوَى الله الصلاحُ أحوالِكم في حياتِكم والعُدَّةُ لما أمامَكم مما تخافُونَ وما تحذَرُونَ هي الحِصْنُ من المُهلِكَات، وبها وعدَ الله الجَنَّات عبادَ الله، عبادَ الله، كلٌّ يسعى في هذه الحياة الدنيا لمنافِعه، وإصلاح أمورِه، ومطالِب معاشِه فمنهم من فمنهم من يصلح دينه مع اصلاح دنياه وهؤلاء هم الذين اتاهم الله في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ووقاهم عذاب النار ومنهم من يسعى للدنيا ويضيع نصيبه في الاخره واولئك الذين يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار متول لهم وكل هم وكل هم وعمل له اجل ينتهي اليه قال الله تعالى وان الى ربك المنتهى فسبحان الرب وسبحان الرب الذي جعل في كل قلب شغله واودع في كل قلب هم وخلق لكل احد اراده وخلق لكل احد اراده وعزما يفعل اذا شاء ويترك اذا اراد الله ومشيئته فوق كل اراده وفوق كل مشيئه قال الله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والموت والموت غايه كل والموت غايه كل مخلوق على الارض والموت نهايه والموت كل حي في هذه وقد كتبه الله حتى على الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام وملك الموت, وملك الموت يموت والملائكة يموتون قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والموت آخر, والموت آخر الحياة الدنيا وأول الدار الآخرة إذ به ينقطع متاع الحياة الدنيا ويرى الميت بعد موته إما النعيم العظيم او العذاب الأليم والموت آية من آيات الله الدالة على قدرة الله عز وجل وقهره لمخلوقاته قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفَّته رسُلُنا وهم لا يُفرِّطون والموتُ عدلٌ من الله سبحانه، تستوي المخلوقاتُ فيه قال الله تعالى كل نفسٍ دائقةُ الموت، ثم إلينا تُرجعون، والموتُ, والموت يقطعُ اللذَّات وينهي من البدن الحركات، ويُفرِّق الجماعات، ويحولُ دون المألوفات والملدَّات تفرَّدَ الله به مع الحياة، قال الله تعالى وهو الذي يُحيِّ ويميت، وله اختلافُ الليل والنهار، أفلا تعقِرون الموتُ لا يمنعُه بواب، ولا يدفعُه حجاب. ولا يغني عنه مال ولا ولد ولا أصحاب لا ينجو منه صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير ولا حقير ولا خطير قال الله تعالى اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وقال تعالى قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون والموت والموت ياتي بغته ياتي بغته باجل قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ولا يستاذن ولا يستاذن على احد الا الانبياء فانه استاذن لكرامتهم على الله عليهم الصلاة والسلام فاستاذن فاستاذن على كل احد منهم وفي الحديث ما من نبي الا خيره الله بين الخلود في الدنيا ثم الجنه او الموت فيختار الموت وشاء الله وشاء الله تعالى ان يخرج ابن ادم من الدنيا بالموت ليقطع, ليقطع علائقَه منها، فلا تحِنُّ شعرَةٌ منه إليها، إذا كان مؤمِنًا عن أنسِ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدٌ له عند الله منزله. يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنَّى أن يرجع إلى الدنيا فايت ويؤتى له 10 مرات لما يرى من رواه البخاري ومسلم والموت والموت مصيبه لا منها والام عظيم والام الموت لا يقدر والام الموت لا يقدر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 على غمرات الموت وسكرات الموت رواه الترمذي وفي بعض الروايات ان للموت لسكرات قال رجل قال الرجل لابيه في الاحتضار وهو عاقل صف لي ألم الموت للعبره فقال يا بني فقال يا بني كان شوكا معقوفا يجري في جوفي وكأن... وكأنَّ ما أتنفَّسُ من ثُقبِ إبْرَة وقيل لمُحتضَرٍ آخر كيف تجد قال كأنَّ الخناجرَ تختلفُ في جوفي وقيل لآخر كيف ألمُ الموت فقال كأنَّ نارًا تشتعلُ في جوفي ومن أرادَ ذكرَ الموت رقَّ قلبُه وصلُحَ عملُه وحالُه ولم يتجرَّأ على المعاصِي، ولم يضيِّع الفرائض، ولم تغرَّه الدنيا بزُخْرُفِها، واشتاقَ إلى ربِّه، وإلى جناتِ النَّعِيم، ومن نسيَ الموت قسَى قلبُه، ورَكَنَ إلى الدنيا، وساءَ عملُه، وطالَ أملُه، فتذك فتذكُّرُ الموتِ أعظَمُ المواعِظ عن أبي فريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه من لذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصحها ابن حبان ومعنى الحديث قاطع اللذات ومزيلها وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه رواه الترمذي وقال حديثٌ حسن وعنى بالدرداء قال كفى بالموت وعضا وكفى بالدهر مفرقا اليوم في وغدا في القبور رواه ابن عساكر والسعادة والسعادة كل السعادة والتوفيق كل التوفيق والفوز كل الفوز في الاستعداد للموت فالموت اول باب للجنه أو اول باب للنار والاستعداد للموت بتحقيق التوحيد لله رب العالمين بعباده الله وحده لا يشرك به شيئا ومجانبه الشرك كله عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول قال الله تعالى يا ابنَ آدم إنك لو أتيتَني بقُرابِ الأرض خطاياً ثم لقيتَني لا تُشرِكُ بي شيئًا لأتيتُك بقُرابِها مغفِرَة رواه الترمذيَّ وقال حديثٌ حسن الاستعداد الاستعدادُ للموت بحفظ الحدود والفرائِض قال الله تعالى والحافِضين لُحوَة قال تعالى والحافظين فروجهم الحافظات وقال تعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والاستعداد للموت باجتناب كبائر الذنوب والاثام قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والاستعداد للموت باداء حقوق الخلق وعدم تضييعها أو المماطله بها فحق الله فحق الله قد يعفو عما دون الشرك فيه واما حقوق الخلق فلا يعفو الله عنها الا بأخذها من الظالم واعطاء المظلوم حقه والاستعداد للموت بكتابه الوصيه وان لا يفرط في ذلك والاستعداد للموت بان يكون متاهبا لنزوله في كل وقت لما يحضر الانسان منه لما نزل لما نزل قول الله تعالى فمن يريد الله ان يهدي يشرح صدره للاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم نور يقذبه الله في القلب قالوا ما علامه ذلك يا رسول الله، قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافِي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله والسعادة، السعادة العُظمى، والفوز الأكبر أن يُختمَ للميِّت بخير ففي الحديث الأعمال بالخواتيم، عمُّ عاد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه رواه ابو داوود والحاكم بسان صحيح ومما, ومما ومما ومما العمل به تلقين المحتضر الشهاده برفق ولطف بان يذكر الشهاده عنده ليتذكرها ولا يضجرها فانه في قرب شديد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم والشقاوة والشقاوة هي الذهول عن الموت ونسيانه والشقاوة هي عن الموت ونسيانه وترك الاستعداد وترك الاستعداد له والجرئه على المعاصي والذنوب، وتضييع توحيد الرب جل وعلا، والعدوان، والظلم بسفك الدم الحرام، وأخذ المال الحرام، وتضييع حقوق الخلق، والانغماس في الشهوات والملدات المُحرَّمات حتى ينزِل الموت بغتَه، فلا ينفع الندم، ولا يتأخَّر الأجل، قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموتُ قال رَبِّ ارجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتْ كَلَّا إنها كلمةٌ هو قائلُها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يُبعَثُون ويوم القيامة تعظم الحسرةُ والنَدَامَةُ قال الله تعالى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 واستكبرت وكنت من الكافرين بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم ونفعنا بهذ السيد المرسلين وقوله القويم اقول قول هذا واستغفر الله ولكم المسلمين فاستغفروه الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين له الحكمه التامه والحُجَّة البالِغَة، فلو شاء لهدَى الناس أجمعين أحمدُ ربي وأشكرُه، وأتوبُ إليه وأستغفِرُه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القويُ المتين وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمد عبدُه ورسولُه صادِقُ الوعدِ الأمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِي والتابعين لهم بإحسانٍ ليوم الدين أما بعد فاتَّقوا الله حقَّ التَّقوَى فما فازَ إلا المُتَّقُون وما خَسِرَ إلا المُفَرِّطُونَ المُبطِلُونَ أيها المُسلمون حافظوا, حافِظُوا على أسبابِ حُسنِ الخاتمة بإقامةِ أركانِ الإسلامِ الخمسة واجتنابِ المآثِمِ والمظالمِ ومن أعظمِ أسبابِ حُسنِ الخاتمة عندَ الموت دوامُ الدُّعاءِ بحُسنَ الخاتمة وقد قال تعالى أدعوني أستجب لكم فإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنمَ داخِرين فالدُعاءُ جمعُ الخيرِ كلِّه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدُعاءُ هو العبادة رواه أبو داود والترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح وبالحديث من, وبالحديث من أكثر من قول اللهم ما أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجنا من خز الدنيا وعذاب الآخرة ما قبل أن يذرك البلاء وسباب سء الخاتمة عند الموت تظير حق الله ظيع ح الله وحك الخلق والإصار على الكبائر والآثام والخف بحظمة الله والرك إلى الدنيا نسان الخرة. عباد الله، إن الله وملائكةُه يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا، صلُّوا عليه وسلِّمُ تسليماً وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلَّى عليَّ صلاةً واحدة صلَّى الله عليه بها عشرًا فصلُّوا وسلِّموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على... اللهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارض عن الصحابه اجمعين اللهم ارض عن الصحابه اجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين وهذا الفضل العظيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والكافرين واذل الشرك والمشركين يا رب العالمين واذل البدعه والمبتدعين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتمسكين بسيد اللهم من المتمسكين بسنه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وانت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغفر لي اللهم اغفر لموتانا اللهم وموت المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى, وموتى المسلمين اللهم نور عليهم قبورهم اللهم انور عليهم قبورهم اللهم واضع حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك حسن الخاتمة، اللهم اعذنا اللهم اعذنا واعذ برياتنا من إبليس وذريَّته وشياطينه وجنوده وأعوانه يا رب العالمين وأتباعه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعِذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وعِذنا من شرِّ كل دابةٍ أن تأخِذٌ بناصِيتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إِنَّا نسَرُكَ أن تغفِرَ لنا ذنوبَنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا ما اسررنا وما, وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله إلا انت اللهم اننا نسالك الجنه وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول او عمل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اننا نسالك العافيه والعفو والعافيه في الدنيا والاخره يا ذا الجلال اللهم اننا نسالك أن تطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اطفي الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا رب العالمين بعافيه الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اطفي اللهم اطفي فتنة اليمن اللهم اطفي فتنه, اللهم فتنة والمسلمين يا رب العالمين اللهم احض حدودنا اللهم احفظ حدودنا وبلادنا، واحفظ جنودنا، وسدِّدهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يد الجلال والإكرام أن تنصُر المسلمين في سوريا اللهم انصُر المسلمين في سوريا الذين ظلموا في دينهم، والذين ظلموا في أموالهم يا رب العالمين، وفي دمائهم اللهم انصُرهم على من بَغَى عليهم وظلمهم واجعَل الدائرة على الظالمين الكافرين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم وارحم والطُف بإخواننا اللهم ألطُف بالمسلمين في العراق اللهم ألطُف بالمُسلمين وارحمهم في كل مكان يا رب العالمين ونجِّهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذُ بك اللهم انا نعوذ بك اللهم نعوذ بك من شر السحره اللهم انا ندرء بك من حور ومن اعوذ بك من شرورهم اللهم انهم طغوا وابغوا وابسدوا في الارض اللهم عليك بهم اللهم ابطل كيدهم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق خادِمَ الحرمين الشريفين لما تحب وترضَى اللهم وفِقه لهُداك واجعل عملَه في رضاك اللهم عنه على كل خير يا رب العالمين اللهم وفِقه لكل خير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزُك الصحَّة والعافية إنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم وفِّق نائبَيه لما تحب وترضَى ولما فيه الخير والصلاح الإسلام والمسلمين اللهم احفظ بلادنا من كل شرٍ ومكروهٍ يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا ذَى الجلالِ والإكرام نسألك يا الله أن تُؤنِّف بين قلوب المسلمين اللهم أُلِّه بين قلوب المسلمين اللهم اش فيِ مرضانا اللهم اش فيِ مرضانا يا رب العالمين ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعَذ بك من سُؤُ القلا ومن شماغ العداء ومن درَك الشكاء ومن جهد البلاء يا ذَى الجلالِ والإكرام ربنا اغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكن على بنار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذ القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله العظيم الجليل يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم الله اكبر والله يعلم ما تصنعون